بداية هم تجي وتضم تجرحني وتتعبني غريب وطنعيش أحسان فقد تشياء تسعدني غريب صح بعد ما راح محاد يدري ويسمعني أنا يا ليلة عيش الويل ندى الخلان يتبعني فراق الأم يجي وذكرها تجالسني هنا يبوي وشوف وخولهم مش تقمت عني قدت هذا الذكر قرآن بلاد الغرب تشغلني تركت أصحاب وطن وتراب طلبت الله يثبتني طلبت الله يثبتني وطن من منسك تجي ذكراك ودمعاتي تونسني ورد الآهتل والأوصد الآهام يذبحني غريب صح بعد ما راح محاد يدري ويسمعني أنا يا ليلة الويل ندل خلاني يتبعني